فذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتينا مَن أعرض عن ذِكْرِ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا Oce elle lo' ni divin Hvala na sviđanju يومئذ لا تنفع الشفاعة